بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات ضبحا فالمغيرات ضبحا فأثرن به نقعا فوتطن به جمعا إن الإن لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا مؤثر ما في وحف لما في الخدور إن ربهم به يومئذ لخبير